ما يعزى به أهل الميت أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى